اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ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 واعاشروه بالمعروف فإن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَادَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَرًا فَلَا وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُذُنَهُ بُهْتَانُ وَإِثْمًا مُبِينًا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم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 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن ينكح الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بإذن أهلهن وآتهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصلات غير مسافحة ولا متخذا أخذان.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 فَلَمْ تَجِدُ مَا أَثَتَيْمَ مُصَيِّدًا طَيِّبًا ثَمْسَحُوا بِوَجْهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نار سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب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 إن الله لعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم فاعرض عنهم فِي وقل لهم في وَمَا قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَا قُلْنَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَهُ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 من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأغسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله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 وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَيَأْتِيَ كُلّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا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 ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا وَلَّوْ فَخُذُوا هُمْ وَقُتِلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ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 وكان الله عليما حكما ومين يقت المؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 فاولائك مأواهم جهنم وَسَاءَتْ نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَאَتُمْ ها هَاأُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنِّ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 إن الله لا يَغْفِرُ أي يشرك بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَلَ ضل ضَلَلَ بَعِيدًا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 ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يبتّك أذان الأنعام ولا أمرنهم فلا خلق الله.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 والصلح خير وأحضرت الأفوس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أكفكم أو الوالدين والأقربين إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا أولئك ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تخفه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كنعفو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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفر فإنه لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم